ويجوز بيع العرايا لما, ذك... لما ذكر الأمور التي يدخلها الربا وأنه يلزم فيها التساوي ويلزم القبض في المجلس بيع نوع بنوعه يلزم فيه امران التساوي في الكيل او الوزن والقبض في المجلس ذهب بذهب فضه بفضه تمر بتمر بر ببر شعير بشعير أما إذا اختلف جنس بجنس فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بيع التمر بالشعير أو بالبر أو بالزبيب يلزم فيه أن يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي اما اذا كان احد العوضين ثمنا كشراء البر بالدراهم والدنانير او الشعير بالدراهم والدنانير او التمر بالدراهم والدنانير فهذه لا يلزم فيها التساوي في الوزن او الكيل، ولا يلزم فيها القبض في المجلس لان الاثمان يزوز فيها التأخير اشترى تمرا بمئة ريال استلم التمر والمئة يسلمها فيما بعد لا حرج لأن هذه أثمان أما تمر ببر أو شعير فيلزم فيه القبض في المجلس لما بين هذه رحمه الله بين حكم العرايا والعرايا للعلماء فيها تفسيران المشهور والثابت في الاحاديث الصحيحه ان الصحابه رضي الله عنهم جاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يكون الرطب في المدينه وليس عندنا دراهم نشتري بها وعندنا بقية من تمرنا تمر العام الماضي ونحب أن نشارك الناس في الرطب لأنه فاكهة وغذاء وحلوى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة في بيع أو شراء الرطب على رؤوس النخل خرصا بقدره من التمر كي لا فهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى مما منع من بيع بعضه ببعض متفاضلا أو مجهولا لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فرخص لهم في هذا من باب الارفاق بالفقير الذي لا يجد قيمه للرطب وعنده بقيه من تبر فيشتري به رطبا في حدود وفي شروط سياتي بيانها ان شاء الله القول الاخر في العرايه أن الرجل صاحب البستان يعطي الفقيرة أو غيره نخلات في وقت الرطب فيتأذى صاحب البستان من تردد هذا الذي أعطاه شيئا من النخل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري صاحب المستان ثمرات هذه النخلات بتمر كيلا بعد خرس الثمرة التي على النخل وعلى كلا التفسيرين هي من باب الارفاق فالتفسير الاول ارفاق بالفقير والتفسير الثاني ارفاق بصاحب البستان صاحب النخل والكل جاء سواء هذا او هذا لأن لصاحب البستان أن يشتري الثمرة التي على النخل إذا تضرر من دخول من أعطاه الثمرة نعم وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا هذا هو المشهور هو التفسير الأول الذي ذكرته بيع الرطب على رؤوس النخل خرصة لأن على رؤوس النخل ما يمكن أن يعلم قدره بالتحديد كيل وإنما يقال هذا هذا في حدود خمسين صاع أو مئة صاع وهكذا لأن التمر معياره الكيل فيقدر بالاسى وهو على رؤوس النخل بخلاف ما كان على الارض التمر فلا بد ان يكال كيلا بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا اللي على رؤوس النخل يخرس بالتمر على وجه الأرض كيلا بالتمر الجاهز الذي على وجه الأرض في أوانيه يكال كيلا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العريه في خمسة اوسق أو دون خمسة أوسق متفق عليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العريه في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق متفق عليه شك من الراوي هل رخص النبي في خمسة أوسق أو قال في ما دون خمسة أوسق ولهذا بعض العلماء رخص في العريه أن تكون أن تصل إلى خمسة أوسق وبعضهم قال لا بد أن تنقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت أنه قال دون خمسة أوسق وما كان إلى خمسة أوسق فهو مشكوك فيه فننقص من الخمسة الأوسق ولو شيئا يسيرا والخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، وذلك أن الوسق ستون صاعا، وخمسة في ستة بثلاثين، ثلاثمائة صاع هذه العريه يعني بقدر ما يأكله صاحب البيت وعائلته خلال وقت الخريف فلا يزيد عن هذا فيدخل في المنع لأن الأصل منع بيع الرطب بالتمر لأنه لا يعلم التساوي وخاصة إذا كان الرطب على رؤوس النخل فهو ممنوع وإنما تباع الرطب بالدراهم والدنانير ويشتري بها من أراد تمراء أو العكس أو يبيع الرطء التمر بالدراهم والذنانير ويشتري إذا أراد رطبا لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا لفقراء الصحابة من باب الارفاق فحددها بهذا المقدار بقدر الحاجة ولا يجوز للفقير أن يشتري من هذا خمسة أوسق وهذا خمسة أوسق لا الفقير له خمسة أوسق في وقت الخريف فقط ما يزيد عنها نعم وإنما يجوز بشروط خمسة يجوز بيع العراية لأنها مستثنات من الربويات فتقيد بالشروط الخمسة الوارده في الحديث نعم أحدها أن يكون دون خمسة أوسق أحد الشروط أن يكون دون خمسة أوسق لما لأن الحديث ورد خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فعندنا شيء متيقن وعندنا مقدار مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه؟ خمسة أوسق والمتيقن دون خمسة أوسق فنقتصر على المتيقن ولنا تجاوزه إلى المشكوك فيه لأن من اشترى أو باع دون خمسة أوسق ما خرج عن الحديث ومن اشترى أو باع خمسة أوسق فيحتمل أنه خرج عن الحديث لأن الحديث خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فإذا كان الصواب دون خمسة أوسق يكون الذي اشترى خمسة أوسق تجاوز فلذا قالوا الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق والخمسة الأوسق كما عرفناها ثلاثمائة صاع لو اشترى مثلا ثلاثمائة مئتان وتسعون أو مئتان وتسعة وتسعون صاعا صح المهم أن تقصر عن خمسة اوسوق نعم وعنه يجوز في الخمسة وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز في الخمسة ما دام وردت في الحديث نعم لأن الرخصة ثبتت في العريه، ثم نهي عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة يعني يكون مرخص فيها يقول المريق المتيقن المنع فيما زاد والخمسة مشكوكم فيها وهي أصلها رخصة وإرفاق فتكون تابعة لأصلها الخمسه أوسق تابعة لما رخص فيه فيكون المرخص فيه خمسة أوسق والمذهب وال... والمذهب الاول المذهب الأول لانه احوط يعني من اشترى خمسه اوسق يكون محتمل انه خالف واذا اشترى واخذ دون خمسه اوسق فهو احوط يكون متيقنا انه ما تجاوز نعم لان الاصل تحريم بيع الرطب بالتمر خلف فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل ترد إلى الأصل الذي هو المنع الخمسة مشكوك فيها وما دون الخمسة جائزة وما فوق الخمسة ممنوعة فصارت الخمسة مشكوك فيها فالاسلم أن يكون فيما دونها نعم الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ياكلونها ياكلونه يأكلونه رطبا متفق عليه الشرط الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا لانها رخصة لهذا المحتاج فان كان غير محتاج مثلا عنده رطب او له نخلة او عنده نخلات او اعطي نخلات رطب يخرفها ثم اراد ان يبيع التمر الذي عنده في البيت بنخلات اخرى لاجل يستفيد منها ويبيعها في السوق أنا اقول لا اصل هذه المسألة ربوية لكنها مستثنات فيقتصر على حدها والاصل انها رخص فيها للمحتاج فاذا كان الرجل محتاج فله ان يشتري العريه اما اذا لم يكن محتاج عنده نخلات في بيته او ممكن اعطاه بعض اقاربه نخلات ياكلها رطبا فلا يجوز له ان يشتري العريه حينئذ نعم والرخصه الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع, بطل البيع لعدم الحاجة والرخصة ثابتة على أساس الحاجة والإرفاق بالفقير فإن خرفها وأكلها رطبا فالبيع صحيح وان تركها حتى تمرت وصارت تمرا مثل التمر الذي هو دفع فيبطل البيع حينئذ لانه يكون بيع تمر بتمر لا يعلم تساويهما الثالث ان لا يكون له نقد يشتري به للخبر الثالث من الشروط لا يكون له نقد يشتري به تمر رطبا للخبر للحديث يعني فإذا كان الرجل مثلا عنده نقد وعنده رطب تمر ويريد أن يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل نقول لا يا أخي قف هذه رخصة مستثنات من الربويات ليست لك ولأمثالك وإنما هي مستثنات للفقير أما أنت فعندك دراهم اشتر بها رطبا وكل مع الناس ولا تشتري رطبا بتمر إنما هذه رخصة محددة نعم. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا متفق عليه الرابع من الشروط ان يشتريها بخرصها لا بد يكون فيه على قدرها خرصها اقول مثلا هذه النخله كم تخرص تخرص مثلا مئة صاع تعطيه مئة صاع ولا تقل هذه النخلة مثلا مائه وخمسين صاع اعطنا مائه صاع يكفينا لا هذا يكون ربا انما تعطي بقدرها ثم ان اردت ان تزيده من عندك يا صاحب البستان مثلا فلك ذلك او صاحب التمر عنده رطب كثير تمر كثير ويحب ان يعطي صاحبه شيء من عنده فهذا يكون مستقل أما أن يقال هذه النخلة مثلا خرسها مئة صاع، فيقول صاحب التمر أعطيك مقابلها مئة وخمسين صاع من التمر نقول لا ما يصح. أو هذه النخلة خرسها مئة صاع رطب مثلا يقول صاحبها صاحب البستان خرسها مئة صاع عطنا ستين صاع من الرطب يكفينا والباقي لك نقول هذا ما يجوز. في البيع والشراء بل لا بد ان تكون بقدر خرصها نعم ولا بد ان يكون التمر معلوما بالكيل للخبر ولا بد ان يكون التمر العوض عن الرطب معلوما مكيلا بالكيل لان معيار الرطب والتمر الكيل فلا بد ان يكون معلوم ما يقول خذ هذا مثلا هذه الصبره من الطعام اعطنا بها ثلاث اربع نخلات هذا خراس وهذا خراس لا لابد ان يخرس الرطب الذي على في فروع النخل والتمر الذي في الارض لابد ان يكون معروف كيله ولا يلزم ان يكال بالصاع الصغير مثلا معروف مثلا هذا الزنبيل مثلا يسع خمسين صاع يكون مكيل فيه يكال بمعيار بالصاع سواء كان الإنع صغيرا أو كبيرا نعم وفي معنى الخرص روايتان إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة لانه يخرص في الزكاه كذلك والثانيه يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لان الاصل اعتبار المماثله في الحال بالكيل فاذا خالف الدليل في احدهما وامكن الا يخالف في الاخر وجب ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا وفي طريقة الخرص للرطب روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداها يباع بقدره رطبا والثانية بقدر ما يقول إليه تمرا إضاح هذا مثلا إذا قلنا بقدر ما يقول إليه تمرى هذه الرواية الأولى بقدر ما يقول إليه تمرى هذه النخلة مثلا جاء الخالص ورفع رأسه ونظر وقال هذه الآن مئة صاع نقول. هل إذا تمرت ونشفت تكون كذلك أم تنقص يقول لا تنقص بطبيعة الحال الآن مئة صاع لكن إذا ذبلت ونشفت تكون سبعين صاع هل يدفع الفقير الذي سيأخذ النخلة سبعين صاعا بحسب ما تقول إليه هذه النخلة أو يدفع مئة صاع بحسب ما هي عليه الآن روايتان عن الإمام أحمد الرواية الأولى يدفع سبعين صاع بحسب ما تقول إليه لانه عباره أبدل تمرا بتمر يعني هو الآن رطب مئة صاع لكن صافيه فيه قليل يصفي منه سبعين مثلا فهو يدفع سبعين الرواية الثانية تقول لا يدفع بحسب ما هو الحال هذا مثلا مئة صاع يدفع مقابله مئة صاع ولا علينا مما يقول إليه لأن هذا لن ينتظر فيه ما يقول إليه سيؤكل الآن فهو يدفع صاع بصاع صاع رطب بصاع تمر ما دام رخص له ففي المسألة روايتان هل الخرص بحسب ما تؤول إليه أم بحسب حالها الآن نعم الخامس أن يتقابض ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يجوز بيع العرايا رطب برطب خرصة ما يجوز ولا يجوز بيع رطب بتمر خرصة على رؤوس النخل فمثلا رطب برطب يقول هذا رطب من نوع وهذا رطب من نوع ما دام رخصتم في العرايا فأنا وأهلي ما نأكل هذا الرطب الذي لنا في في, في هذا المستان لكن نبدله برطب آخر خرصا بخرص نقول لا هذا ممنوع بيع الرطب هذا اللي عندك واشتر من ذاك أما العرايا المرخص فيها رطب بتمر يقول نعم هذا الذي عندي أنا ليس رطب وإنما هو تمر على رؤوس النخل كذلك هذه أرطبت قبل شهر والآن أصبحت تمر ناشف ليس رطب فأنا أريد ان أبدلها برطب نقول لا ما يجوز أقول ألستم تجيزون تمر برطب نقول نعم أجزنا هذا في حدود وشروط بشرط أن يكون أحدهما خرص والآخر معلوم هذا خرص بخرص ما يجوز ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يكون خرص بخرص هذه نخلصها كذا وهذه نخلصها كذا ثم نقول هذه بهذه لا ما يجوز بل لابد أن يكون أحدهما كي لا نعم. الخامس ان يتقابضا قبل تفرقهما لانه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه احكامه الا ما استثناه الشرع الخامس من شروط بيع العرايه ان يتقابضا قبل التفرق يقول مثلا ياتي الفقير ويقول مثلا أريد منك نخلة بخرصها تمرا عريه، فيقول صاحب البستان لا بأس ما في مانع يقول أريد هذه النخلة نخلصها كم خرصناها مئة صاع يقول إن شاء الله غدا أو بعد غد أحضر لك مئة صاع من الرطب من التمر هل يجوز؟ لا نقول لا بد ان يكون يدم بيد ويرخص في هذا بانه يقبض التمر في البيت ثم يذهب به الى البستان ويسلمه النخلة او يسلمه النخلة في البستان ثم يذهب معه الى البيت ويقبض الرطة التمر يعني يكون بمقدار يستلم ويسلم في طريق يستلم هذا أولا ثم يسلم الثاني وهكذا هذا لا باس أما ان يقول أعطني التمر الذي عندك أخذه الآن غدا أو بعد غد تعال إلي في البستان أعطيك نخلة نقول لا هذا ما يجوز وكذا إذا قال خذ هذه النخلة وغدا أو بعد غد أمر عليك بالبيت تعطيني التمر نقول لا ما يجوز استلم النخلة واذهب سلم النخلة واستلم التمر أو سلم التمر واذهب سلمه الرطب نعم. والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله صفة القبض ما هو يقول القبض بالنسبة للنخلة يقول هذه نخلك متى ما شئت اخلفها واما قبض التمر فلا بد من كيل يكال والمكيال مثل ما تقدم ما يلزم ان يكون الصاع الصغير وانما اذا كان فيه مثلا زنبيل او قدر او انى مثلا مكتل كبير معروف يسع هذا عشرين صاعا او عشرة او اصع او نحو ذلك يكال فيه التمر والقبض على فيما على النخل بالتخليه يعني خليه واياه يقول ما شئت متى ما شئت تعال اخلفها وفي التمر الذي على الارض هذا لابد من كيله نعم فان كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وان كان غائبا مشيا الى التمر فتسلم وإن. وان قبضه اولا ثم مشى الى النخلة فتسلمها جاز نعم هذا وهذا بشرط ان يكون